لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كَذَٰلِكَ يُنْزِلُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَاهِدٌ عَلَى الدِّينِ مَا وَصَّاهُ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي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 يَعْمَلُ الْمُشْرِكِينَ مَا تَذَرُهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ بما جاءهم العلم بغيا بينهم ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أهل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب لَفِي شَكٍّ مِنْ ظُمُرِيبٍ أَنِ ذَلِكَ فَضٌّ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَسْتَغْرِقْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ